يحسب أن ماله له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدرات ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة